La yeddun walī ya, wa la nacirah. Yüme tukalbun juhum fi nāri. Yolun ya leytena, aṭānallah ve aṭān سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتهم ضعفين من العذاب اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا تَقَ اللهَ وَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اننا ارهضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ان انه كان ظلوما جهولا